صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ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 أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن الرحمن إنه بكل شيء بصير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 بَلَجُّ فِي عَتُوهٍ وَنُفُورِ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أم يَمْشِي سويا عَلَى صراط مستقيم؟ قل هو الذي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 به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما